موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهان نبنوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إِذْ وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من رَشَدًا رشدا فضربنا على فِي في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق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 ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد قهام وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا خضرا من سودس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما, بنخل وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا شلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقالني صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت الت إلى ربي لا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره أكفرت بالذي خلقك من تراب, بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ثلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيه وهي خاوية وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربه أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلق به فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب, الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة, صغيرة ولا كبيرة لله أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 ورأى المجرمون, ورأى المجرمون النار فظنوا المجرمون النار انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء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 أن يفقروا وفي آذانهم وقرام وإن تدعوا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد مِن دُونِهِمْ مَوْلَىٰ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ هَنَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لفتاه لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَيْنِهِمْ مَنَسِيَاحُوا هُؤُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُمْ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزُوا قَانَرِ فَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال رأيت إذ وينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على اثارهما قصصا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِيَدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ له موسى هُلْ أَتَّبِعُكَ على أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشدا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 قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن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 وَاكْفَرَ فَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُما رَبُّهما خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَقُرْبًا رَّحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغَنَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لهما.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 ما قوما لا يكادون يفقهون قونا قالوا يا ذا القرنين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 صدق كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل